ستة استمع إلى الكلمات وأعدها ثم لاحظ الفرق بين المجموعتين سيارة السيارة طبيب الطبيب زيتون الزيتون موقف الموقف حافلة الحافلة هاتف الهاتف